للأسف لحد هنا والطب بيقف لأن المرض دائم هلوش عليك حلو وقديمة وغالية جدا بتاع الجدي خدها وهتشمها شمعه واحدة اهلا بكم مشاهدين المشاهدين في حلقه جديده النهارده هنتكلم عن موضوع اعتقد من المواضيع الحساسه جدا اللي انا شخصيا نفسي اعرف هي الحل فيها ايه هل التسبيح ممكن يكون طريقه من طرق الله للشفاء هل ده ممكن هل ممكن واحد يبقى عيان نقوله رنم عشان تخف او زعلان نقوله رنم عشان تخف انا بصراحه اكون صريح معاكم انا مش عارف فالنهاردة جايبين مسبح عشان يحللنا المشكلة دية إذا كان ليها حل معانا الأخ الغالي علينا كلنا الأخ فليب ويصى أنا وسلم بيجي أخي دي عمي إزايك نسكر رب الأول كويس. نسكر إحنا بننبسط لما تبقى تيجي معانا في البرامج أنا شخصيا بنبسط جدا وأنا كمان حي. ربنا مديك مسحه مسحة يعني آمين فليب إحنا محتارين حقيقة مش عارف بجد عايزين نرتاح في الموضوع ده اه انا اعرف ان الزعلان ما يرضى نمشي يعني وقت كئيب وحالتي حاله ينفع تقول لي امسك جيتار واقعد بحس مش مقبوله يعني م. السؤال عشان ندردش فيه مع بعضين بخبرتك كراجل مسبح هل التسبيح ممكن يكون طريقه من طرق الله لنوال الشفاء ايه رايك هو التسبيح التسبيح في ذاته ااه التسبيح والعباده التزبيح مع بعض أو أو ك... نقول والترنيم نحطها كلها ذات... كباكج نحطها هو... كلها لا تسبيح وعباده بالذات يمكن الترنيم أوه. شوية بحكي عن نفسي بتكلم عن تسبيح وعباده لربنا هو يخص الله ام مالهوش دعوه يعني في ذاته لو نعلم عنه هو ملوش علاقه بحالتي لان حالتي متغيره مهما مهما كنت وكلنا بنكتاز في ظروف مرة فوق مرة تحت مرة ساعدت من بطح على الأرض مش بس حتى تحت <تصفيق> لكن فأنا لو لو فدلت أسبح الرب وأعبده حسب أنا حاسس بإيه هيبت تسبيحه وعبادتي عاملة كده التسبيح والعبادة بيخصه شخص الله هي خدمة لله ده الوقت دل أو دي الحاجة خدمة لله. من هقول ينفع ده دي الحاجة آه يعني كم واحد عايز ربنا يباركه كلنا كلنا التسبيح والعبادة هي الفرصة الوحيدة اللي أنا أبارك ربنا فرصة الوحيدة تقول باركوا رب يعني باركوا رب هوله يعني باركوا رب يعني يا رب هوله بس ملِيز دعوة بيئة ملِيز دعوة بظروفي ملِيز دعوة بأحمالي بأوجعي أنا النهاردة هستغل الفرصة الوحيدة آه. اللي فيها آه. بني البشر يباركوا القدير <تصفيق> <م>. <تصفيق> نقول له بص إحنا جايين نباركك محبوبة في, في الكنيسة بس مش واخدين بل آه. رب إحنا بنا باركك باركك يعني إيه يعني أنا اخترت أطلع برا نفسي وأباركك أنا هتكلم في موضوع التسبيح والألم بس أنا بقولك دي المقدمة والأساس اللي أنا حايز آآ آآ يعني تفاهموا لو شادهم التسبيح والعباد هو حاجة تخص الله وتخص ربنا آه فأنا بعملها لله هي خبمة هي الدبيح ينفع يا فليب أعملها أي وقت يعني ولا لازم أكون مبسوط متهيأ؟ يعني دود بيقول دا دائما تسبيحه في فم دائما كل الأوقات كل ما تربنا يعني أنت لو مثلا حد مضايقك في الشغل وأي واحد من متفريقين مش لازم في ليبيا يعني أي واحد وراجع من الشغل وحالته حاله يعني ما عليه في بهدلة أو بلاش يا سيدي قالوا له ما تجيش تاني ما صح بعيد عنك الظروف اللي احنا فيها دي بتحصل كتير قال امك انت كده تروح اه, آه. ينفع يطلع من ال من الموقف ده يروح على الاجتماع ويسبح اه ينفع. اعتقد هو ده ده انسب وقت طب اروح فين لو مش هسبح هعمل ايه يعني انا مسوني من الصغر او مم. سمعت أو حاجه وحشة او سمعت الدكتور قال لي انت عندك مرض مش كويس أو, او حصل اي حاجة اروح لمين طيب يعني بالعكس أنا شايف أنه ده إنه الوقت مناسب جدا أن أروح لصاحب الكرة الأرضية والأرض ومدير مدير مديري ومدير مدير مدير مديري وملك الملوك ورب الأب وأقوله شفتها رب اللي حصل وحكي له وأقوله أنت مستحق التسبيح أنت مستحق العبادة أنا ماشي وراك وده الفرق على فكرة بين هنا تبان بقى حتة مهمة عايزة أقول للمشاهدين فضل إحنا سمعنا كتير قوي عن تسبيح والعبادة مم والشكر والترميم وسمعنا تعليم كتير قوي الفترة الأخيرة نشكر ربنا لنه زمان كنا ندخلين الموضوع في بعض يمكن الفترة الأخيرة ربنا قدى نور في الحتة دي وسمعنا معلمين ربنا بارك ومسيحهم يعلمون يا جماعة يعني إيه تسبيح يعني إيه عبادة يعني إيه شكر يعني إيه ترميم وفهمونا الفرق آه. بس الفرق يعني يعني بملخص بسيط حتى عشان ما تنساش في كل مرة تقول له التسبيح يقول إيه التسبيح يقول إيه أش شكرا يا رب اني عندي عربيه انت صالح يا رب انت جميل انت اديتني انت انا ما استحقش ان دي العربيه ما استحقش دي ما استحقش ال... ال... الخدمه دي دي ده تسبيح انا بسبح الرب لاجل اعماله الصالحه اللي صنعها معي العباده مش كده العباده حته اعمق شويه عشان رب طالب مثل هؤلاء الساجدين بالروح والحق العباده تقول ايه حتى لو من مش حتى لو ما عنديش عربيه حتى لو ما عنديش زوج حتى لو ما عنديش بيت حتى لو زواجة أخها ربرت في السن أنا بحبك أنت إلهي أنا بحبتك دي العبادة العبادة إن أنا بدي نفسي تماما للرب بلا شرط. آه. طب خدني بالراحة خضر. انت كده دخلت في كلام جامد قوي و... أنا و... عادي لازم <تصفيق> آه لا. لازم تأفهم معلش أنا مهم. مفهومي ساعات ما بيبقاش بسرعة ما زعلش مني يعني مهم. قلت حضرتك في تسبيح آه. أن أنا باشكر وعد أشكر ربنا أني وسبح الأجل ذاته لأ شخصه لأجل أعماله ولأجل ظروف الحلوة لأجل عندي بيت عند الظربية للتسبيح حلو العبادة, بقى العبادة حاجة تانية خالص ليه بقى وقت الصعب مش بس كده بس هتعهمت الفرق آه ما أنا عايز أعرف الفرق أي حد ممكن آه. يسبح آه. أي حد ممكن يسبح حتى لو مش مؤمن لا لا لا لا لحظة كملة بنت مش محتاج تبقى إنسان عشان تسبح لا فليب الهيبال بتسبح يعني مش اه يعني الهيبال تسبح الطيور تسبح ال الخريقة بتسبح ترى شو حدا كتب الكل ناس ما تسبح, تسبح تسبح كل حد بتنفس مسيحي أو غير مسيحي مؤمن أو غير مؤمن التسبيح لا يقتصر على على الكنيسة لأنك متعظم ربنا فيه تؤذون أقل حاجة مطلوبة من الكنيسة يا ما ربنا متوقع تسبيح من الخطاء ساعات نفتكر ان احنا بنتفضل على الرب ونسبحه او ان انا يعني بسبحه لأن يعني انا رجل مؤمن كده شيك روحي فبسبحه الرب متوقع من الكنيسه ما هو اعمق من التسبيح لان التسبيح الخطاء يسبحون الرب كل الناس ما تسبح م. الرب م. لكن عشق الرب لما انا بيجي عالكنيسة يقول ايه بطالب مثل هؤلاء مالش المسبحين الساجدين بالروح والحق يعني التسبيح اي حد يقدر يعمله اي حد اكتابه لكده كل نسمة فلتسبح الرب لكن العبادة طيب الرب متوقع صعب حد يطلع عباده مش مو. صعب قوي آه. صعب حد يطلع عباده غير الكنيسة اللي تقول يا رب بص بنكتاس في ظروف صعبة بس عشنا او موتنا هنعبدك احنا بتوعك احنا بنعبدك ويورشب احنا مش بس بنسبح ده احنا بنعبدك يا رب انا مش محتاج يا أنا مش بتاعك ظروفي تتحسن أنا بصلي أنها تتحسن لكن رب لو ما تحسنتش ظروفي أنا عبودك أنا مش عايز أسبحك وبس معي أني أنا بحب أسبحك وبحب بعندي عربيها وبحب بعندي بيت وبحب بعندي عيلتي وبحب بعندي كل ظروفي مشي كويس قوي ده جميل وأفضل أسبحك على كل أعمالك و... وأنت مستحق التسبيح وأنت مستحق العبادة كل ده كويس قوي بس أنا ربنا متوقع من الكنيسة تكون كنيسة عابدة في الوقت بل. اللي ربنا ما يبقاش مفهوم فيه قوي في الوقت اللي فيه إجابة لأسئلتي في الوقت اللي بحاسس ربنا مش شايف أنا مش قادر اسبح يعني لو واحد دلوقتي بيتفرج علينا أفليب مثلا وفي المستشفى دلوقتي خدوله الدش هناك وشغلوله ولقى فليب دلوقتي على التلفزيون وهو نايم والدكتور قال له حالتك خطر. تمام يعمل ايه يسبح ولا يعبد ولا ولا يبطل الاثنين ولا يعمل ايه بس انت حس بيه الله يخليك كلنا مجربين حس بيه عشان آه. ايه عشان آه. ندي الكلام آه. حس بيه الله يخليك اتفضل, أتفضل. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلنا تحت الالام زيه. بالزبط كده بس كل واحد آه. عنده الحتة اللي بتوجعه بالزبط بس انا عايز اقوله انه حاجتين ان الله بيحبك وان الله صالح جدا لك وان الله اسمه مم. يهوى رفع اسمه لما اقول لما لك وبعدين اسمك هو بيحمل شخصيتك تعريفك فانت اسمك القسيس سمير اسمي فيليب ده اسمه فلان هو اسمه الرب الشافي ربنا مش بيشفي بارت تايم مش بيشفي بعض الوقت مش بيشفي لأنها صفة ساعات تروح وساعات تيجي الله بيشفي لانه بيحب يشفي لان اسمه شافي مم. ده تعريفه أنا اسمي ده مش حاجة أنت لي أنا اسمي شافي كلامه شوق جدا ده أنا عايز شجعه بس في المستشفى أه. اقول له ارفع ايدك معايا ويا رب أنا بحبك يارب. خفيت أو مش خفيت أنا بحبك أنا بعبدك أنا مش مستني منك حاجة أنا بتاعك إن عشت إن عشت ليك إن موت أنا موت ليك لكن أنا عندي رجاء فيك والرجاء هي ثقه في انك أنت صالح وبتحبني م. وكلامك اللي كلمته على حياتي وعودك اللي لسه متحققتش أنا بتمسك بيها وأقول باسم يسوع لا أموت بل أحيا وأحدث بعجائب الرب م. أعزائي المشاهدين خلينا نروح لفاصل ونعود بعد الفاصل مع فليب ويسا ونشوف يا ترى نعرف نكمل مشوار نسبح حتى في الظروف الصعبة ايوه يا اخي قبل الفاصل قلنا ان في ناس في المستشفى متبهدلين بلاش في المستشفى في البيوت يا اخي عائلتنا معرفنا واصحابنا وأصحاب صحابنا صح عندك حد تعرفه عيان كتير بجد انا اعرف كتير وبرده <تصفيق> <تصفيق> صحيح انا يعني عارف دايما يقولوا لك ايه يقول لك اسمع يا أخي سامير بس تفهم اللي إيده في المية غير اللي إيده في المية انتصت يا عم ما. لو تذوق الألم اللي أنا فيه هتعرف أنا بكلم إزاي مزبوط أنا طبعا مش ممكن مقام أنا حسيت بيهم مش أحس زي ما هم يحسوا يعني مزبوط. ولا حضرتك برضي مزبوط لكن بيصعبوا علي يعني. طبعا أنا بشفق هؤلاء بتكلم بجد يعني مش كده برنامج ده عشان يبس روح أمل في الناس دي أمين هي أنا نفسي خالص ربنا يدي أعمال الناس دي. بس أنا عايز الناس دي ما تفضلش يعني اللي أنا منهم أنا برضو في ألام كتير وفي أمراض يعني قصد أقول ايه? أنا ما فضلش قول شفت شفت اللي عندي وكل ما كل ما واحد يجي يديني أمل أنا مخبطه بالواقع يقول لي طب ما وكذا يموا أنا خبته بالواقع طب اسمعني للاخر طب خد كلامي طب خلي كلامي وخلي كلمة ربنا تخش بواك أنا عارف الواقع وربنا عارفه وأنا عارفه وأنت عارفه بس أنا عايزك عنيش تروح يعني للحظة بس لفوق يا رب انا عارف الدكتور قال لي انت مش هتعيش غير شهرين مثلا انا انا عارف يعني لك انا رب انا بسمح ومش عايز اعمل فايل ضدك عارف لو واحد يعمل فايل ضد واحد يفضل يكومله ويكومله عشان يمشيه من الشغل بس شفت انت مرة قلت لي وما خفتش ويوم كذا قلت لي وما عملتش ويوم وفضل يحاول كان انا بنعمل فايل ضد ربنا أه. ضد رجائي الوحيد ضد املي الوحيد في ان هو يسفيني انا مش صح. عايز اعمل فايل ضده أنا حاجة أعمل وعاء يستقبل كلمة ربنا يستقبل كلمة ربنا لما حد يقولي كلمة أستقبلها أستقبلها أنا موت أو عيش لي بس أنا مش أعمل فعل ضده مم. ده الحتة بس اللي هي أقولك أصلا مش حاسس بي طب ماشي أصلا أنا وانا وانا وانا طب ماشي أصدقني حاسس بيك بس أنا مش حاسك لما يجي حد يديك رجاء عمال تقوله, تقوله كل المشاكل اللي حصلت طب فلانه ما خفش طب من 3 سنين كيسة كلها صدت طيما هو انا مش يعني ما انا ما. عارف كلا ده بتبقى صعبة برضو انا معاك لكن فأنا ماحتاج يستقبل ما انا بس ده مش انت وده برضو مهم. اول هو محتاج يستقبل لمودي يعني ايه مش بالضرورة اللي ربنا عملو معاك يعملو معاك لأ فضله انا اسمك سمير صح انت انت ربنا بتعاكب ترقيقة وتعامب اعاها بطريقة فانا مش لازم اندرقوا طب وفلان وفلان وفلان وفلان وفلاولي معاهم. بطريقة أنا وغيرك انت انا بقول لك انت ايه دلوقتي مم. انا بوصل لك انت ايه دلوقتي طيب في لو حد دلوقتي مثلا مريض بمرض السرطان السرطان ماشي ومتبهدل او واحدة متبهدله تاخد علاج كيماوي شعرها يقع او وقع يرنم <تصفيق> وقع انا ام يقوله ايه يعني بدي ايه يعبدوا يقولوا ايه؟ يقولوا <تصفيق> انا بتكلم على مؤمنين دلوقتي اه ما هيقول العبادة من المؤمنين لا بتكلم على الـ الـ مؤمنين بيتفرجوا دلوقتي على البلنام اه انا عايش شجعه انه يفتح كلمة ربنا ويغني الوعود لما موجودة في كلمة ربنا يكررها يعني يغنيه. او يقولها يغنيها. يغني الوعود مم. يعني هو يقولها بصوت حتى وحش مهمس تفزل يغنيه يقولوا رب أنا أنا رب أنا كل ملكك أنا ما دال فرق يتزليح العبادة أنا مش عايز منك هو هي عبد هنا بنا أنا عايز عبودك أنا رغم الألم هعبودك أنا رغم التقرير الوحش اللي سمعته أنا هعبودك لأنه زي إبراهيم هو الإيمان سهل وصعب <تصفيق> زي إبراهيم كتابه الذي على خلاف الرجاء آمن في الرجاء بالإنجليزي واضح قوي يعني يقول اجينست هوب ان هوب زي yeah. يعني عكس بعض يعني, يعني لما كتبوا المستودع ساره انتهى مش هتخلف زيرو مفيش امل <مم>. يقول هو آمن بالرجاء <مم>. فانا عايزه يمسك الكتاب لان ابراهيم كان عنده وعد ماسك فيه المريض لازم يلاقي وعد ويفتح كلمه الرب ويقرا ويفهم ويسمع يبتدي يردد الوعد ويغنيه يغنيه حتى لو صوته وحش كتاب بقول اصناعه ترديمة جديدة مم. يعني بالانجليزي برضو جايسي العربي جميل بس في بقى لما تشوفت الجامعة تانية لك ميك ميليدز يعني اعمل لحن يعني تتكلم انا بانشائي من من بانشائي ده بإنشائي كلامي أنا. ده آه. كلامي لك الناس بس كده بقول ميك ميليدز يعني اعمل تلحان لحن نجم نجم نجم كم انت عملت كده؟ كتير, كتير. ترديم كتير قوي طلعت منك وسط ظروف صعبة كده أنغام يعني مثلا يعني طب مهما نجرب انت انت شايف في الجتار أنا آه. كده و... هقول حاجة ربنا اداني فوست خلوة فوست آه. ونا بصليها هقولها آه. آه. وهقول حاجة ورقها صغيرة تاني حد في صديق عزيز عليا اسمه عزيز هو بيرنم بواحده كده عادي يقول له أي حاجة أي حاجة دي بيبترين حلووي الناس كلها بتحبها فيعني <تصفيق> هو عزيز دي عادي يقول أي حاجة أي حاجة طلعت حاجة كويسة اللي قال له بحبك بحبك يا بدي يا لك قلبي بدي لك عمري فانا عايز يمسك كلمه ربنا ويرددها ويرن يغني الوعود دي ويقولها مم ويعبر مم عن عبادته مش بقوله يعني انا مش بقوله له اعمل كده عشان تخف هو هو محتاج يعرف ربنا قوي ان ربنا صالح وانه بحبه وانه شافي وانه عايز فيه وانه حاسس بيه وانه معاه فانا فانا يبقى ده جواه وياخد كلمته وغنيها امين ويبقع. يا رب انت, أنت عشت كده مش كده انا مش بقول كلام من أنا، ال انا برضو ايدي جات في النار <تصفيق> ده انا شايف ان أنا حس،, انا حس بيك انت بتكلم من واقع خبرة انت مش تكلم من واقع بس مجر... مش كلام حفظه طيب فلي ما تمسك الجتار تقول لنا ايه امين آه. نجرب نجرب كل اللي انا محتاجه هو انت يمكن احتجت حاجات كتير بس الحاجة الحقيقة كاكيه هو بس كل شهوة قلبي هي انت كل اللي انا محتاجه هو انت يسوع. كل شهوة قلبي هي انت كل نبضه في قلبي ليك انت كل لحظة في عمري لك انت ايوه يا رب دي حقيقة انا بعبودك بالكلام ده يا رب انا جاي اقولك كل اللي انا كل اللي انا محتاجه هو انت يسوع كل شهوة قلبي هي انت كل الي انا محتاجه هو انت كل شهوه قلبي هي انت كل نبضه في قلبي انت كل لحظه في عمري انت بعدها ممكن تتدي ربنا يفكرك بحاجات عملها معاك حتى من غير جيتار ممكن تمام انت بتتقول له <تصفيق> انت صالح جدا يا الله انت جميل جدا يا الله انت حلو انت رائع انت بارع ما فيش زيك مكتوب عنك لا مثل لك بين الآلهة مرتفع عالي انا عملته انا رنمت من غير مزيك أنا خابت كلمتي وقعد الهج بيها وقلوا انت صالح صالح صالح يا الله أنا بحبك بهدي لك كل قلبي بحبك أنا بهدي لك كل عمري بحبك بحبك بحبك, بحبك. يا ياسور أنا من كل قلبي جاي النهاردة اقول لك ان انا بحبك بهدي لك كل قلبي انا بهدي لك كل عمري بحبك بحبك بحبك ياسو انا بحبك يا رب بحبك من كل قلبي رغم الظروف انا بحبك رغم الاحتياجات انا بحبك انا برفع اسمك لفوق انت صالح قولك يا رب انت صالح انت صالح للكل انت صالح دي كلمة ربنا انت لما بتسبح بكلمته انت بتسعد انت بتجيبه هو بيسمع انت بتقول ايه عنه انت صالح للكل ومراحمك على كل اعمالك ممكن تقول له الرب صالح الليلويا en ik wil het ook De heer De Hooghuis, ik wil het ook graag zien. الرب صالح هاليلويا الرب صالح هاليلويا الرب صالح الى الابد رحمته خدت بالك وعملت ايه؟ انا سبحت وعبدت الرب بترانيم معروفه سمعتها في الشريط لكن كمان الرب يستحق ان انا اعمل انشائي كلماتي حتى لو بسيط حتى لو كلمتين قل له انا بحبك انت صالح او امسك كلمته الوعد اللي دهوني انه مثلا انا معكم كل الايام انت معايا يا رب انا بحبك انا بعبودك وكده ياه مم. مم. يعني بتغني الوعود فعلا. بتمسك بالرب وعود ربنا عظيمة اخي ياه. هو موقت الاغاني في الليل طب قبل ما نمشي من, من الوقت الحلقة رب انتهى حقيقة كنت أتمنى تبقى أطول. فليب ويسا. أنا بسأل فليب ويسا. إيه مرة تعب وما كانش قادر يعبد. عمل إيه عشان يقدر؟ حصل معك؟ ولا كل مرة بتتعب بتقدر؟ أنا مختلف شوية. عشان تعبي تعب طويل الأجل شوية. <تصفيق> يعني لازم أطول الأجل يعني. انفعلك <تصفيق> يعني ما <تصفيق> اكتستش قاعدين مجاهدين يلاقوا عليك لا لا <تصفيق> انا ما اكتستش في مرض جسدي يعني انا آه. يعني وجعي بفي نفسيتي في في في احساسي بالتعب في احساسي بان مش صوت من جوه جوايا وده بيحصل مع ناس فلازم لازم دايما ممكن حتى ما اقولش حاجة ما انا قاعد قدامه اقول له انا بس هسكت قدامه بس قدامه م. مش قدام تعب يعني ما بتقدرش بتروح للرب بقى تركع قدامه قولا وت... انباطح تهدى بقى ان شاء الله تنباطح لو رب بص ما عنديش غيرك مم. ما عنديش غيرك ما عنديش رجاء غيرك باجه قدامه بس حتى لو عرفتش تقول حاجة هز راسة مم. مش قادرة تقول ارفع ايدك اعمل حاجة اكتبه القلبي ولحمي انا رب مش مش هاعد قدام مرض يعني هاعد قدامك حتى لو ملتش حاجة هاعد قدامك انا في يدك انت الفخاري وانا جوه ايدك يمكن فسدت بس في ايدك في ايدك انت تعرف ازاي تصلحني وعاء اخر كما يحسن في عينيك والناس تتلخبط هو ده نفس الوعاء ولا وعاء اخر من كتر ما الرب هيغيرك ويخليك جميل قوي يقول هو ده هو ده هو ده فلان ايه اللي حصل له ده طبعا كل عود الرب عظيمه مم. لكن بالنسبه لي انا شخصيا بالنسبه لفري بويصه شخصيا ايه الوعاء اللي تشعر انك انت دائمًا بتحب تردده سواء بتعبد بالقطار أو سواء حتى بتقوله بالثمن. دايما دائمًا في مخي الحكين دول إنه في العالم سيكون له دي ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فنعرف أنا تولدت عشان أفوز. تولدت علشان أفوز. تفوز. مفيش مفيش م. أمل صغير إن يسوع يخسر. مفيش يعني يسوع بيفوز بس. يسوع ما بيعرفش غير يفوز انه في ما يخسرش مواقف حتى لو بان انه خسر وابليس مم. يفرح انه تصلب آه. ويطلع انه إبليس جاهل انه قبل الصليب إبليس كان عنده المسيح بس بيحاربه لكن بعد الصليب المسيح بيعده ولاد كتير قوي ابليس <تصفيق> مش عارف يلاحق من هنا ولا من <تصفيق> هو <تصفيق> أحمق هو في الآخر يسوع اللي في وفيك هيفوز ماجد <تصفيق> الرب <تصفيق> حتى لو الجسد حتى لو الخارج فنى حتى لو ما تشافت حتى لو الخارج فنى لأنه هيفنى في يوم الايه <تصفيق> لعذر أم الموت وما تاني. <تصفيق> حتى لو ال... ده فنى فعلا. اللي جوايا منتصر عايز أقول لكل لك حد مؤمن أنت تولدت عشان تفوز <تصفيق> بس أنت تولدت أنت يسوع جابك وهو فيك ولازم تغلب عشان كيف يقول هذه نغ... الثقة اللي بنغلب بها العالم إيماننا أنا مصدق في ده مش مصدق في قوتي هاشبول فوز عشان أنا <تصفيق> بالعكس أنا أضعف الضعفاء بس أنا حالة في أن رجاء المجد لجواي هو فائز هو منتصر هو أعظم من منتصر م. م. هو حي حيفية وفيك وفي كل حد بللي يسمعوني رائع شكرا م. شكرا بناجر كلام معزي ومشجع جدا حقيقي. حقيقي. وحقيقي وحقيقي في بكلمة ربنا أنت قلت كلام حقيقي فعلا أعزائي المشاهدين الكرام مش عارف أقول لكم إيه بعد الكلام الحلو اللي تقال عارفين في كلمة قالت قالها الأخي بلي بويصة انا لاول مره انا عارفها بس الاول مره ركز معها حقيقي المسيح دايما بيفوز اسمه ما بيعرفش يخسر يخسر وانا وانت في المسيح امين مش هنخسر امين مش هنخسر مهما كان الجسد بيتالم بيتوجع صدقني حتى لو انتقلنا برضو ده يعتبر ربح فوز ربح اسمه ربح, ربح ربح فوز ما اقدر للرب شجع شجع اكتب لينا تلفونات على الشاشه اتصل قولنا لو عندك اراء تانية غير اسمعناه بس بقولك ايه ما تضيعش وقت رمض عينك قول يا رب انا فايز فيك وانا التقي بك مع حلقه جديده اتركك في رعايه الله